الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبرك فقد قلنا قرأنا في مقدمة تهذيم مداري السالكين لابن القيم رحمة الله عليه فاتحة المطالب العالية الحمد لله رب العالمين السابع المثاني وأنها اشتملت على أمهات المطالب وتضمنتها أكمل تضمل فاشتملت على التعريف بالمعبود سبحانه بثلاثه اسماء هي مرجع الاسماء الحسنى وخاطر العليا وكذلك تضمنت اثبات المعاد وكذلك تضمنت اثبات النبوات من جهات عديدة قرانا منها في الدرس الماضي سبع مواضع ثم قال رحمه الله الموضوع الثامن الموضوع الثامن في سوره الفاتحة الذي يدل على اثبات النبوات من ذكر المنعم عليهم من ذكر يوخذ توخذ النبوة من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به الى هذه الاقسام الثلاثه الناس من حيث معرفة الحق والعمل به اقسام ثلاثة لان العبد اما ان يكون عالما بالحق ادي واحد او جاهلا به ادي والعالم بالحق اما ان يكون عاملا بموجبه او مخالفا له فهذه اقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة عالم وجاهل وعالم عامل وعالم غير ايه غير عامل فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم انا ما عليهم بالعلم النافع والعمل ايه والعمل الصالح انا ما عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح وهو الذي زكى نفسه العالم بالحق هو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو المفلح كما قال تعالى قد افلح من من زكاها والعالم به المتبع هواه يبقى العالم غير العام البغى الذي عرف الحق ولم يعمل به هو المغضوب عليه هو الايه? المغضوب عليه والجاهل بالحق هو ميت هو الضال والمغضوب عليه ضال عن هدايه العمل والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل فكل منهما ضال ومغضوب عليه كل منهما كل من الجاهل بالحق والعالم به غير العامل به كلاهما ضال مغضوب عليه ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به اولى بوصف الغضب واحق يبقى الجاهل ضال والعالم الذي لا يعمل برضه ايه ضال وكلاهما مغضوب عليه ولكن وصف الغضب اولى بمن اولى بمن عالم ولم ايه ولم يعمل ومن هنا كان اليهود احق به وهو متغلظ في حقهم كقوله تعالى في حقهم بيس ما اشتروا به انفسهم ان يكفلوا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وقال تعالى قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الْقِرَدَةَ والخنازير وعبل الضغوط اولئك شر مَكَانًا واضل عن سوى السبيل والجاهل بالحق احق باسم الضلال ومن هنا وصفت, وصفت النصارى به في قول تعالى قل يا انا كتاب لا تغل في دينكم غير الحق ولا تتبع اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سوى السبيل فالاولى في سياق الخطاب مع اليهود والثانية في سياقه مع النصارى وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث ابن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ففي ذكر المنعم عليهم من هم من عرف الحق وإيه والتبع والمغضوب عليهم وهم من عرفه وتبع هواه والضالين وهم من جهل الحق في ذكر هذه الطوائف الثلاث ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة لان انقسام الناس الى ذلك هو الواقع المشهود وهذه القسمة انما اوجبها ثبوت الرسالة يعني قبل ان يبعث النبي عليه صلى والسلام، هل كان هناك منعم عليه ومغضوب عليه وضال كانوا جميعا في جهلية ايه في ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يدهم كدراه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالهدى وللحق انقسمت الناس بقى ايه اقسام منهم من امن به وايه واتبع فاولئك الذين ايه انعم الله عليهم ومنهم من علم الحق ولم يعمل به وهم مذموم عليهم ومنهم من جهل الحق وهم الضالون خلي بالك بقى يعني كيف هيجيلك السؤال يقول لك مما يدل على ثبوت النبوه والرساله ذكر المغضوب عليه ذكر المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين بين هذا يعني كيف بينت هذه الرساله او كيف تستدل بهذه الآية على اثبات النبوه والرساله اني سلام تقول ان الناس كانوا قبل الاسلام في جاهليه جهلاء لم يكن فيه منعم عليه ولا مغضوب عليه ولا ضال فلما بعث النبي عليه الصلاه والسلام امن به من امن واتبع من تبع ورفض دعوته من رفضها فانقسموا بعد بعثته الى الاقسام الثلاثه وهذا الواقع المشهود يدل على ان هذه الايه فيها اثبات لنبوته عليه الصلاه والسلام وانتبه لقول تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فأضاف النعمة عليهم إيه إليه غير المغضوب عليهم ولم يضف الغضب إيه إليه أضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب لماذا لوجوه منها أن النعمة هي الخير والفضل والغضب من باب الانتقام والعدل والرحمة تغلب الغضب فاضاف الى نفسه اكمل الامرين واسبقهما واقواهما لانه كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إيه؟ ان رحمتي سبقت غضبي فالنعمه رحمه والغضب ضدها فالله سبحانه وتعالى اضاف النعمه اليه ولم يضف الغضب اليه على طريقه القران في اسناد اكمل الامرين واسبقهما واقواهما الى الله عز وجل. سيدنا ابراهيم عليه السلام قال ايه? الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وبعدين ايه? واذا مرضت فهو ايه? يشفيني. فاضاف المرض لنفسه واضاف الشفاء ايه? الى ربي سبحانه وتعالى. ومؤمنوا الجن قالوا وانا لا ندري اشر اريد اريد فحذف الفاعل اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا والخضر عليه السلام في قصة مع موسى لما ذكر الجدار قال ايه فاراد ربك ان, ربك أن يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما وقال في خرقه سفينة فاردت ان ايه ان اعبها ثم قال بعد ذلك وما فعلت عن امري الوجه الثاني ان الله سبحانه هو المنفرد بالنعم وما بكم من نعمة فمن الله فاضيف اليه ما هو منفرد به وان اضيف الى غيره فلكونه طريقا ومجرى للنعمة النعمة اضيفت الى الله لانه المنفرد بالنعم وما بكم من نعمة فينا فمن الله والنعمة اذا اضيفت الى غير الله فهي اضافه السبب الى المسبب او المسبب الى سببه اضافة الشيء الى طريق فقط واما المتفضل المنعم فهو الله سبحانه وتعالى واما الغضب على اعدائه فلا يختص به تعالى اذا النعمة ايه مختصه به واما الغضب فمش مختص به بل الملائكة والانبياء والاولياء يغضبون لغضب الله عز وجل اولئك عليهم ايه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين فلما كان هو المنفرد بالنعمة لا منعم غيره اضاف النعمة اليه ولما كان الغضب لا ينفرد به حذف ايه حذف فاعله فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة اولياء اه من الدلاله على تفرج بالانعام وان النعمة المطلقة من وحده هو المنفرد بها ما ليس في لفظة المنعم عليهم يعني ما قال اهدنا الصراط الصلاة المستقيم صلاة المنعم عليهم كما قال غير المغضوب عليه عليه قال الصلاة الذين انعمت عليهم الوجه الثالث ان في حذف فاعل الغضب من الاشعار باهانه المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شانه ما ليس في ذكر فاعل النعمه من اكرام المنعم عليه والاشاده بذكره ورفع قدره لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر الذين انعم عليه ويضيف النعمه اليه هذا في تكريم وتشريف ايه وتشريف له وفي عدم اضافه الغضب على من غضب عليهم. اليه سبحانه. اهانه وتحقير لمن ايه? لمن غضب عليه يعني هم ليسوا باهل ان ينسبوا ايه? حتى في الغضب الى الله عز وجل. ليسوا بأهل الى ان ينسبوا الله حتى في غضبه عليه. نعوذ بالله. فاذا رأيت من قد اكرمه ملك وشرفه ورفع قدره فقلت هذا الذي اكرمه السلطان وخلع عليه واعطاه ما تمناه كان قولك ذلك ابلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا الذي اكرم وخلع عليه وشرف واعطى. لما تقول ده الرجل حافظ القرآن اللي الرئيس كرمه. ليت القادر الرئيس كرمه وتسلم عليه بنفسه وتده الجايز بنفسه. قد ما لك? بخلاف ما تقول ايه? هذا لنجح في مسابكة وكر مناية القادل. لما تذكر الفاعل في الكرم يبدأ تكريم وتشريف للايه? للمكرم. وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ واقصره. شوف شوف كلام رب العالمين. هتلاقي كلام اجمع من كده اجمع من ايه? تأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثه باوجز لفظ واقصره فان الانعام عليهم يتضمن انعامه بالهداية الهداية للعلم النافع والعمل الصالح وهي الهدى ودين الحق ويتضمن كمال الانعام بحسن الثواب والجزاء فهذا تمام النعمه ولفظ انعمت عليهم يتضمن الامرين انعمت عليهم بالهدايه وانعمت عليهم بالجزاء وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن ايضا امرين الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان والسبب الذي استحق به غضبه سبحانه فانه ارحم وارأف من ان يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال الله ارحم وارأف ان يغضب على عبد بلا ايه بلا سبب مشوك أبدا ربنا يغضب على واحد بلا سبب يوجب الغضب فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم وذكر الضالين مستلزم لغضب عليهم وعقاب لهم فان من ضل استحق العقوبة التي يموجب ضلاله وغضب الله عليه فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبيان استلزام واقتضاه اكمل اقتضاء في غاية الايجاز والبيان والفصاحة مع ذكر الفاعل في اهل السعادة وحذفي في اهل الغضب واسناد الفعل الى السبب في اهل الضلال وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال فذكر المغضوب عليهم والظالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم او فذكراء المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم وهذا كثير في القرآن يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح فالثاني في قوله تعالى اولئك على هدى من ربهم وولئك ايه هم المفلحون اولئك لهم الامن وهم مهتدون واما الضلال والشقاء ففي مثل قوله تعالى ان المجرمين في ضلال وسعوب وقول تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصال غشاوة ولو معذاب عظيم. وقد جمع سبحانه بين الامور الاربعة في قوله فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فهذا الهدى والسعادة. فلا يضل ها ولا يشقى. نفي الشقاء يستلزم ايه? اثبات السعادة ونفي الضلال يستلزم اسمات الهدى ثم قال ومن اعرض عن ذكري فان لو معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فذكر الضلال والشقاء فالهدى والسعادة متلازمان والضلال والشقاء ايضا متلازمان فلا يكون المهتدي الا سعيدا في الدنيا وفي الاخره ولا يكون الضال الا شقيا في الدنيا وفي الاخره قال الله تبارك وتعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم قال ابن القيم ان الابرار لفي نعيم في الدنيا قبل نعيم الاخره وان الفجار لفي جحيم في الدنيا قبل جحيم الاخره قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيي حياه حياة طيبة. وقال في المعرضين الضالين فان له معيشة ايه? ضنكة. يب لا يكون المهتدي الى الصلاة المستقيم الا سعيدا. في الدنيا وفي الاخره ولا يكون الضال عن الصلاة المستقيم الا شقيا في الدنيا والاخره جعلنا الله من السعداء ونعوذ بالله أن نكون من الأشقياء وذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا أو ذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين معرفا باللام الصراط ومعرفا بالإضافة الصراط الإيه؟ المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وذلك يفيد تعينه واختصاصه وانه صراط اهدنا الصراط المستقيم هل تعين بالالف واللام وبعدين تعين اخص كمان صراط الذين ايه انعمت عليهم وهذا يدل على تعينه واختصاصه وانه صراط واحد واما طرق اهل الغضب والضلال فانه يجمعها ويفردها طرق اهل البدع والاهواء تاتي مجتمعة ومنفردة قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فافرر صراط المستقيم وجمع السبل سبل اهل الضلال والبدع وسبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين خط خط مستقيما وقال هذا سبيل الله وخط عن يمين والشير خطوطا وقال هذه سبل على كل سبيل الشيطان يدعو اليه وهذا لان الطريق الموصل الى الله واحد لماذا افرض الله الصلاة المستقيم وجمع السبل لان الطريق الموصل الى الله واحد هو طريق مين طريق محمد عليه الصلاة كما قال الامام الجنيد رحمه الله الطرق كلها مسدودة الا طريق من اقتفى اثر محمد صلى الله عليه وسلم كل الطرق لا توصل اللي بيوصل طريق واحد هو طريق محمد عليه الصلاه والسلام فكيف يبتغى الوصول من غير طريق الرسول كيف يبتغ الوصول من غير طريق الرسول وهو القائل آتي الآخذ بباب الجنه او آتي الجنه فاخذ ببابها بحلقاتها فاطرق فيقول الخازن من فيقول محمد فيقول بك امرت ان أل لا افتح لاحد قبلك. فالجنة مكفولة. مش هيفتحها الا هو عليه فما فيش سبيل ابد وصل الجنة الا سبيله عليه الصلاة. فافرد السبيل ودمع السبل لان الطريق الموصل الى الله واحد وهو ما بعث برسله وانزل بكتبه. لا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق ولو اتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فانه متصل بالله موصل إليه قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم قال الحسن معناه صراط إلي مستقيم صراط علي مستقيم يعني هذا صراط الي مستقيم وهذا يحتمل امرين ان يكون اراد به انه من باب اقامه الادوات بعضها مقام بعض الى تقوم مقام على وعلى تقوم مقام الى فقامت اداه على مقام الى والثاني انه اراد التفسير على المعنى وهو الاشبه بطريق السلف اي هذا صراط موصل الي وقال مجاهد الحق يرجع الى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء وهذا مثل قوي الحسن وابين منه وهو من اصح ما قيل في الايه وقيل علي هذا صراط علي فيه للوجوب اي علي بيانه وتعريفه والدلال عليه كما قال ان علينا لا الهدى يبا هذا صراط علي يعني علي بيانه وتوضيحه والارشاد اليه والتعريب به والقولان نظير القولين فئات النحل في قوله وعلى الله ايه قصد السبيل عليه ان يبينها او ان السبيل القصد هي التي ايه توصل اليه والصحيح فيها في هذا الحجر ان السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع الى الله ويوصل اليه قال طفيل الغنوي مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشقلبوا. أي مررنا عليهم وإليهم وصولنا. اسمع الكلام مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشقلبوا. عايز يقول يعني الجماعة اللي ماتوا ايه؟ ماتوا قبلنا وإحنا ايه وإحنا وراهم والنبي قال ايه في الموضوع ده؟ كان اذا اتى المقابل قال ايه سلام عليكم آل الديار من المسلمين والمؤمنين وانا ان شاء الله بكم ايه لاحقون انتم لنا سلف ونحن بالاثر احنا مشرين وراء مضوا سلفا قصب السبيل عليهم وصرفوا المنايا بالرجال تشقلبوا وقال الاخر فهن المنايا اي واد سلكته عليها طريقي او علي طريقها. كما قال رب العالمين اينما تكونوا يدرككم الموت في اي مكان في اي واد في اي منزل لازم يلحقك مهما هربت تفضل تمام الاذان قال قام تعالى ما قام الى فالمعنى هذا صراط ايه الي مستقيم قال فان قيل لو اريد هذا المعنى لكان الاليق بي اداه الى التي هي للانتهاء لا اداه على التي هي الوجوب الا ترى انه لما اراد الوصول قال ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم وقال الينا مرجعهم وقال ثم الى ربهم مرجعهم ولما اراد الوجود قال إن علينا حسابهم إن علينا جمعه وقرآن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فاتى بلفظ على لما اراد الوجوه قيل في اداه على سر لطيف وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى هذا صراط علي مستقيم الاتيان باداه على بدل الى افاده بان السالك للصراط المستقيم ايه على هدى وهذا حق صرح الله به في قول اولئك ايه على هدى من ربهم وقال لنبيه علي عليه الصلاه والسلام فتوكل على الله انك ايه على الحق المبين والله عز وجل هو الحق وصراط حق ودين حق فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى فكان في اداه على على هذا المعنى ما ليس في اداه الى فتامله فانه سر بديع فان قلت فما الفائده في ذكر على في ذلك ايضا وكيف يكون المؤمن مستعليا على الحق وعلى الهدى اولئك على هدى يعني المؤمن مستعلي على الحق وعلى الهدى كيف يكون ذلك قلت لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته إليه فكأن في الاتيان بأداة على ما يدل على علوه وثباته واستقامته وهذا بخلاف الضلال والريب فإنه يؤتى فيه بأداة فيه الدال على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فيه كما قالت تعالى فهم في ريبهم يترددون والذين كذبوا تلا صموا ابكم ايه في الظلمات فضلوا في غمرتهم حتى حيت وانهم لا في شك منه مريب فالله سبحانه وتعالى اتى باداه عين على ليفيد أن صاحب الحق مستعلن على الحق ثابت عليه راسخ فيه بخلاف المتردد المرتاب الشاك فانه يأتي في ديبا باللفظ ايه في ليدل على انغماسه فيه وتأمل قوله تعالى وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هدى او ايه او عَلَى ضَلَاء لَا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا او في ضلال مبين فان طريق الحق تأخذ علوة علوا صاعدة بصاحبها الى العلي الكبير وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية بسالكها في اسفل سافلين والصراط المستقيم هو صراط الله. وهو يخبر ان الصراط عليه سبحانه كما ذكرنا. ها قال هذا صراط علي مستقيم. ويخبر انه سبحانه على الصراط المستقيم. وهذا في موضعين من القرآن. في هود والنحل. قال في هود ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها. ان ربي على صراط مستقيم وقال في النحل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فهذا المثل المضروب في ضربه الله تعالى للاصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل وهي كل على عابدها يحتاج الصنم الى ان يحمله عابده ويضعه ويقيمه ويخدمه فكيف يسوونه في العادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد وهو قادر متكلم غني وهو على صراط المستقيم في قوله وفعله فقوله سبحانه صدق ورشد ونصح وهدى وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة فهذا اصح الاقوال في الاية وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم لما كان ربنا على صراط ايه مستقيم فهو ايه يهدينا ايه ويدلنا الى هذا الصراط المستقيم. فان دلالته بفعله وقوله وهو على الصراط المستقيم في افعاله واقواله فلا يتناقض قول من قال انه سبحانه على الصراط المستقيم. قال وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يستوي هو من يأمر بالعدل. قيل انه ايه? الرسول السلام يأمر بالعدل وهو في نفسه على ايه? على صراط المستقيم. قال ابن القيم قلت وهذا حق ولكن لا يناقض القول الاول. فالله على الصراط المستقيم ورسوله ايضا ايه? عليهم. فانه لا يأمر ولا يفعل الا مقتضاه وموجبه. وعلى هذا يكون المثل مضروبا لامام الكفار وهديهم. وهو الصنم الذي ابكم لا يقدر على هدى ولا خير. ولامام الابرار وهو رسول الله صلى الله سلى الذي يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم وعلى القول الاول ان المراد الله عز وجل يكون مضروبا لمعبود الكفار ومعبود الابراد يبا اذا قلت وهو على صراط مستقيم المراد به الرب سبحانه يبقى المثل مضروب لمعبود الكفار ومعبود الابراد واذا قلت المراد النهاية صلاء يبا المثل مضروب الابراد الكفار وامام الابراء الابرار والقولان متلازمان فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا وكلاهما مراد من الايه قال وقيل كلاهما للمؤمن والكافر يريد به عطية يرويه عطية على عباس وقال عطاء الابكم ابي بن خلف ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان مغعون قال ابن قلت والآية تحتمله ولا يناقض القولين قبله القولين قبله فإن الله على صلاة مستقيم ورسوله وأتبع رسوله أيضا عليه صلاة مستقيم وضد ذلك معبود الكفار وهديهم والكافر التابع والمدبوع والمعبود فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع وبعضهم ذكر الهادي وبعضهم ذكر المستجيب القابل وتكون الاية متناولة لذلك كله. ولذلك نظائر كثيرة في القراءة الكريم. اما اية هود فصريحة لا تحتمل الا معنا واحدة. ابن ربنا ذكر انه على صلاة مستقيم في هود في النحل. اما النحل فهي مجتملة لما ايه? لما سمعتم. لكن اية هود لا تحتمل الا معنا واحدا. وهو ان الله سبحانه على صلاة ايه? مستقيم. لان هود قال, عليه قال ايه? ان ربي على صراط مستقيم فلا تحتمل غيره وهو سبحانه احق من كان على صراط المستقيم فان اقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمه وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا وافعاله كلها مصالح وحكم ورحمة وعدل وخير فالشر لا يدخل في افعاله ولا اقواله البدة لخروج الشر عن الصراط المستقيم فكيف يدخل في افعال من هو على الصلاة المستقيم او اقواله وانما يدخل في افعال من خرج عنه وفي اقواله وفي دعاء النبي عليه صلى والسلام عليه يقول ربي لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك ولا يلتفت الى تفسير من فسروا بقوله والشر لا يتقرب به اليك او لا يصعد اليك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 وذكرنا الخير الكثير المترتب على خلق ابليس. فاكرين ولا لا? في خلق ابليس رجعوا الطحوية? حتلاقوا للشارح احمد الله ذكر في خلق ابليس وابليس الشر كله. لكن في خلق هذا الشر المح خير كثير غير منحصر. فالشر لا يكون الى الله عز وجل. فطابق بين هذا المعنى وبين قوله ان ربي على صراط المستقيم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 ومع هذا فهو في تصرفه فيها وتحريكه لها ونفوذ قضائه وقدر فيها على صراط مستقيم لا يفعل ما يفعل من ذلك الا بحكمة وعدل ومصلحه ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه ترى لو اننا فهمنا هذا الفهم الجيد الرائع الحسن هل نلجأ الى غير الله? وهل نخشى غير الله? وهل نرجو غير الله? هود عليه السلام لما قوم هددوه قالوا يا هود ما جئتنا ببينا وما نحن بتاريك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال اني اشهد الله. انني بريء. واشهد اني بريء مما تشركون من دونه من دون الله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. اجمعوا الدنيا كله. دام ربنا مش معاكم مش مشكلة عندي. اني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. يبقى لا تتحرك الا ايه? باذنه? ولا تسكن الا بايه? باذنه? وربي على صلاة مستقيم فمش ممكن ابدا يصلتكم علي مش ممكن يصلتكم ايه علي وحتى لو صلتكم علي لحكمة انا لا اعلمها يجب علي ان احمد الله على تصليته لكم للحكمة التي خفيت علي فلو الحمد في الصراء والضراء ولو الحمد في البأساء والنعماء سبحانه وتعالى يبقى خلي بالك بقى يبا ربنا ما بصلتش الظالمين علينا الا لحكمة يبا قبل ان يسلطوا نسأل الله ان يكفيناه واذا سلطوا نسأل الله ان يكفهم ايه عنا ولو سلطكم علي فلو من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه لانه تسليط من هو على صراط مستقيم بصلتك علي ليه علشان ارجع له ولو حتى بالدعاء. احيانا الاب يوصي غيره بضرب ابنه. يقول ليه? احيانا الاب يوصي غيره بضرب ابنه. بضرب الابن ليه? عشان الابن يرجع لابوه عشان, لأبو. عشان الابن يعرف انه لا ملاذ له ولا ملجا الا الى ايه? الى ابي. لما ابوه تخلى عنه الناس ضربوه ايبا يرجع ربوه عشان يحبوه ابو يحوشه. فربنا لما بيسلط علينا غيرنا بيسلطنا علينا عشان يقول ارجعوا لي علشان اكف بأسهم عنكم. ان ربي على صراط المستقيم لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير حكمة. ابدا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون? فتعالى الله الملك الحق هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين